يقول السائل قول العلماء رحمه الله في صلاة الآيات هل يسمى هذا قياسا على صلاة الكسوف لجامع العين بينهما هذا الذي أظهرناه وكذلك يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آية إنه أخذ هذه التسمية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تشرع للآيات أو للآية نعم لآية تحدث. نعم. يقول السائل وما, وما عباس. نعم. فضل. يقول السائل بارك الله فيكم. بارك. هل توجد قراءة بين الركعتين في الركعة الأولى والثانية؟ نقلنا. صبغ الجبل. أمم. فض. يقول السيل هل يمكننا الحصول على نسخة من تلخيصكم للشرح المبتعث وجزاك الله خير ولا من أراد نسخة يجد الأصل عند أخينا عبد الصمد أو عند أخينا محمود سمير يصور منهم إن شاء الله. تفضل. طيب بعد ما تقص سريعا بسرعة. على التاسعة إن شاء الله. يقول السادس هل إغلاقه وهل إغلاق المحمول في أثناء الدرس من أدب طالب العلم؟ نعم بلا شك هذا من أدب المسجد فضلا عن أن يكون أدباً من أداب مجلس العلم أنه لا ينشغل الطالب في الدرس بغير الانتباه إلى الدرس، وكما قد قرأنا في مجلس شيخنا فضيلة الشيخ الوالد حسن عبد الوهاب البنا. في المجلس الماضي والذي قبله البحث الذي كتبته باختصار في ورقتين عن أداب مجلس العلم والشيخ قام وتفضل مشكور مشكورا بقراءته يعني من باب التذكير للطلبة هناك بالالتزام بأداب مجلس العلم فمن هذه الأداب أن يكون الطالب متحاليا بالسكينة والوقار والصمت ومما يدل على هذا ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث زياد ابن علاقه عن أسامة ابن زيد أنه قال كنا نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير يعني كأن الطير تقف على رؤوسهم لشدة السكينة التي هم عليها فلو جاء الطير وقف على رؤوسهم لا لا يتحركون ولا لا يتحرك يعني يمكن أن يقف هذه عبارة تقولها العرب في في الدلالة على السكينة كأن على رؤوسنا الطير ذكرت عدة أو يعني بعض الأحاديث والأثر التي تدل على هذا الأدب فالي ينبغي على طالب العلم أن يتأدب في مجلس العلم بأنه لا يكثر الخركة ولا يكثر القيام إلا لضرورة وكذلك من أدب مجلس العلم أنه يغلق الجوال ولا يفتحوا إلا لضرورة، آه، يعني لو كان هناك ضرورة أن يكون المحمول أو الجوال مفتوحا يكون على الصامت ويكون بقدر الضرورة، لكن يكون هكذا كذا، يعني كما قال بدون يعني ضرورة تحتاج إلى إلى ذلك، نعم، تفضل. نقول السائل. هل صلاة الجماعة في المسجد واجب على المسافر إذا سمع الأذان وما هو القول الوادع في هذه المسألة وتذكر الله خيرا والله المسافر الأول له إن كان يستطيع الصلاة مع الجماعة يصلي مع هذا الأول له أنا كنت أرى شيخنا ربيع ربيعا حفظ الله تعالى يخص على هذا نخصوا على هذا. لما راني مرة أنا يعني أصلي أو يعني أص تصل في مكتبتي ولم أذهب إلى المسجد، فقال عن الأولى لك أن أن تصلِي أن تصلِي مع الجماعة، مادم ليس فيه مشقة عليك. نعم. تفضل. يقول السائل هل تعد صلاة من عباس رضي الله عنهما بثلاثة ركوعات تقوية لحديث عائشة الصحيح صحيح مسلم وبارك الله فيكم. ماذا؟ أعد السؤال. هل تعد صلاة من الله عنهما بثلاثة ركوعات تقوية لحديث عائشة في صحيح مسلم؟ هو في, في, في نظر في نظر. لأن وإن يعني قلنا بوجحان شذوذ رواية عبيد ابن عمير عن عائشة التي عند مسلم كما رجح هذا البياقيو والشيخ الألباني رحمه الله فالشاذ لا يتقوى الشاذ ولا يتقوى والله تعالى أعلم يقول السائل ما حكم أكل حلوى الحولد قبل المولد أو بعده فهل من أكلها يأثم وهل من أهد عزيزها حلوى أردها نرجو التفضل بارك الله فيكم نعم فيكم بارك <تصفيق> الذي يظهر أن هذه الحلوى التي صنعت خصيصا للاحتفال بهذه البدعة التي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أحد من أصحابه فلم تكن موجودة في القرون الأولى الفاضلة وإنما ظهرت مؤخرا على أيدي الروافض الفاطميين الشيعة في هذه الدولة العبيدية الرافضية الباطنية هم الذين ابتدعوا هذا المولد حتى يستجلوا عواطف المسلمين إليهم هم كما ذكر المقريزي المقريزي في كتابه الخطة والآثار أن الفاطميين الشيعة ابتدعوا ستة موالد لما نزلوا القاهرة أو لما بنوا القاهرة منها مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومنها مولد فاطمة والد الحسين إلى آخره هذا الاحتفال هذه بدعي ولذلك ما صنع من أجله يعني الاحتفال به لا يشرع أن يؤكل لأنه صنع خصيصا لبدعة فصار متعلقا بشاعيرة تلك البدعة يعني صار علامة على تلك البدعة فلا ينبغي أن يشارك فيه فلا تؤكل إن كانت مصنوعة لهذه البدعة لا قبل ولا بعد نعم نقول وعندما في العمل يعطوننا أنوالا فما الحكم؟ ولا وإذا أهدي عليك لا تقبل بل عليك أن تبين للمهدي الذي أهداك أن هذه الحلوة صنعت احتفال بدعي لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى بهذا لأنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد نعم فعليك أن تبين له هذا الحكم وأن لا تقبل هذه الهدية نعم وكذلك المال يعني والمال ينعطي يعني البعض قد يعطي هذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم جهلا منه ولا يقصد يعني أو ليس لمجرد الاحتفال البدعي إنما فعل هذا يعني بببقصد الحسن كما ذكر الشيخ الإسلام أن بعض الذين يحتفلون بهذا المولد قد يكونوا قصدهم حسنا من ناحية أنهم يقصدون التعظيمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فعلهم سيء يعني فعلهم سيء لأنهم فعلوا بدعة ولكن هذا القصد قد يكون حسنا كما بين الشيخ الإسلام من أنهم يقصدون التعظيمة والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا هذا بطريقة بطريقة غير مستحسنة فمسألة قبول المال الذي قد يعطيه البعض في هذا اليوم أو في هذا الاحتفال يعني قد يكون الأمر فيه ساعة بخلاف هذه الحلوة الله أعلم وإن رد المال بنية أنه يبين لهذا الموط أن هذا ال... الاحتفال ليس سنة يكون أولى والله أعلم معم تفضل في سؤال واحد ويرسله كله السؤال. طيب طيب يقول, يقول السائل حذك من الله شايفان ما نصيحتكم لمن يريد أن يعافج ليده في ضرب العلم ولكن كما قال السفيان ما علّجت شيئا أشد علي من نيتي. نعم. فعليا يجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدئهم سبلنا. نعم. وكما أيضا جاء عن بعض السلف طلبنا هذا العلم لغير الله، فأبى الله إلا أن يكون له. أو كما قالوا. نعم. يقول الزائر هل تشرّسات الكسوفي بثلاثة ركوعات لأثر ابن عماس؟ نقلنا بينا سبقة الإجابة طيب هذا والله علي نختم به هنا نقرأ هذا كذلك إن شاء الله يقول السائل هل يكتر تارك العمل بالكلية وهل في المسألة خلافه طب أكمل أكمل السؤال الشيخ الإسلام عن أن شيخ الإسلام لا يرى خلافا في ذلك ليه أي أي في كفر تاريخ العمل بالكلية وأن, في وأن من قال غير ذلك فقد وقع في الدرجاء <تصفيق> ولكن أنصح السائل أن يقرأ المقالات الأخيرة التي كتبها شيخنا العلامة المحدز ربيع بن هادي المدخلي حفظ الله تعالى في الرد على الحدادية في بيان هذه المسألة فيردود قوية مؤيدة بالأحاديث والآثار وكلام السلف الصالح مما لا يجعل للقارئ أدنى شك في هذا الباب من أن أحاديث الشفاعة التي وردت في الصحيحين وغيرهما، حديث أنس، حديث أبي هريرة وغيرهما، دلّت دلالة صريحة واضحة على أنه ينجو من النار من قال لا إله إلا الله. طبعا بشروطها، يعني يعني هذه لا يدخل فيها المنافق بقلاب لسانه فقط. لكن الشاهد أنه كما في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال لرب العزة ائذن في من قال لا إله إلا الله فقال سبحانه وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وأيضا في الحديث في الحديث الشفاعة أنه قال شفع, شفع النبيون وشفع المؤمنون وشفعت الملائكة وبقيت رحمة أرحم الراحمين فيخرج رب العزة من النار برحمته بغير شفاعة من قال لا إله إلا الله وقد صاروا حمما فيلقون في نهر الحياة ثم يتعلق عليهم خواتم فيقال هؤلاء وتقاء يعرفون به يقال هؤلاء وتقاء الله من النار أو كما في الحديث فذهن الاحاديث ونحوها وما جاء من كلام السلف نحو ما ذكر محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاه وكذلك ابن منده في الإيمان وغيرهم وغيرهما من أئمة السلف من يتتبع كلامهم مع كلام من جاء بعدهم من أئمة السنة فيما نقله الشيخون في هذه المقالات القوية المؤيدة بالآثار يدرك إدراكا واضحا أن هذه الشنشنة التي غلى فيها الحددين خاصة في الأول الأخيرة من دعواهم أنه من يقول ب... بعدم كفر تارك الصلاة كسلا أنه وقع في الإرجاء أن هذا إفتراء على السلف بل كما قال شيخنا هذا يعد اتهاما للسلف الصالح أنهم كانوا مرجئة لأنه كما أثبت شيخنا أن جمهور أئمة السلف على عدم القول أو على القول بعدم كفر تارك الصلاة كسلا وما ادعاه الحدادية من إجماع الصحابة لم يثبت كما إذا حقق هذا شيخون تحقيقا علميا ماتعا فيما يتعلق بأثر عبد الله بن الشقيق الذي الدعية فيه أنه يدل على إجماع الصحابة بين شيخون أن اللفظ الذي بنى عليه الحدادية وغيرهم ممن وقع أو ممن قال هذا ممن وليس من الحدادية ولكنه من العلماء يعني السلفين ولكنه يعني اش عليه الأمر في أثر عبد الله الشقيق نظرا لشهرة هذا اللفظ حقق شيوخنا أن هذا اللفظ الذي اشتهر من أن الصحابة لم يكن يرونا شيئا من الكفر أو كفر إلا ترك إلى ترك الصلاة بينا أن هذا اللفظ لا يصح بهذا اللفظ إنما الذي صح خلافه وما صح لا نقل فيه للإجماع لا يحتمل نقل الإجماع عن الصعب بل يعني هناك يعني حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أن المسألة ليست كما قالوا نحو حديث عبادة بن الصامت ومن أنه أن الله كتب على العبادة خمس صلوات من أتى بهن يعني فقد يعني أتى بما وجب عليه ومن ومن قصر في شيء من منهن فأمره إلى الله إن شاء عذبه أو شاء غفر له أو كما جاء في الحديث الشاهد أن المسألة كما ذكر شيخنا حفظه تعالى الذي عليه جمهور العلماء ومنهم الشافعي ومالك وأيضا رواية مشهورة عن أحمد أن تارك الصلاة الذي تركها كسلا بغير جحود لا يكفر وكما قلت من يتتبع هذه المقالات الأخيرة التي ذكرها شيخنا في الرد على الحددية يدرك كذب الحددية وتدليسهم على العلماء من السابقين ومن اللاحقين وقد رفع الحدادية عقيرتهم منذ ما يقرب من عامين في عدة منتديات على الانترنت نحو هذا المنتدى الذي يسمى بشبكة الآفاق وهي شبكة حدادية وكذلك شاركهم الآن شبكة العلوم السلفية التي يرأسها الحجوري أيضا في نقل هذا الكذب والتدليس مما يدل على أنهم كله, كله محددية آه. فبعض أدباع الحجوري على شبكة العلوم هذه السلفية نقلوا بعد مقالات منتدات الآفاق الحددية مقرين لها بل فرحين بما نقلوا من كذب على الشيخ الفوزان في بعض المواطن وما افتروا به على الشيخ الفوزان حبيظ الله حتى يقع الفتنة بين العلماء والله عز قد بين كذبهم يعني فضحوا وفضحهم الشيخ الفوزان على ما كذبوا به فالشاهد أن هذه الحرب الخسيسة الخبيثة المراد منها إسقاط منهج السلف وإسقاط من يحمل هذا المنهج في هذا الزمان وعلى رأس هؤلاء شيخنا ربيع بن هادي فقد وجهوا سهامهم كلها آه إلى نحر شيخنا ثبتها الله عز وجل وجعلوه رقصا في الإرجاء كما صنعوا من قبل يعني كما اختلقوا هذه الحرب الخسيسة من قبل مع شيخ شيخنا هو إمام السنة الألباني هذه ليست جديدة ولكنهم اختلقوا أكاذيب جديدة يكذبون بها على السلف حتى يشوي صورة العلماء القائلين بهذا من إمة السلف فاحذروا من هذا احذروا من الترويج لهذا باسم الصحابة أو باسم إجماع الصحابة وباسم منهج السلف ولكن كما أيضا قال الشيخ هنا نعم هناك من السلف من قال بكفر تارك الصلاة كسلا وهذا القائل بهذا القول لم يتهم القائل بخلافه بالإرجاء يعني أئمة السلف الذين قالوا بكفر تارك الصلاة كسلا لم يتهموا غيرهم من أئمة السلف القائلين هذا بالإرجاء بل هذه لوثة حدادية لم يقول بها إلا حدادية هذا الزمان لم تعرف من قبل يعني من يفتش كتب الخلاف الذي تذكر فيه الخلاف في كفر ترك الصلاة على مر هذه السنوات أو على مر هذه القرون لا يجد أثرا لترهات الحدادية إلا فيما مفطره في هذا الزمان فلم يتهم أحد من السابقين أحداً من القائلين بعدم كفر تارك الصلاة كسلاً بأنه مرجي من هذه لوثة حدادية بل الكل يحترم القائلين من قول الآخر يعني كما قال شيخنا القائلون بكفر ترك الصلاة يحترمون القائلين بعد الكفر ترك الصلاة لا يشنع هذا على هذا ولا يشنع هذا على ذاك ولا يتهم هذا بالإرجاء ولا يتهم هذا بأنهم من الخوارج آه لكنها أؤلاء الحدادية التكفيريون لأنه ثبت أنهم تكفيريون قطبيون، ولذلك سماهم شيخنا في مقالات الأخيرة بالحدادية القطبية، آه، الحدادية القطبية، آه، فرجعوا إلى منهج محمد قطب، لأن أول من أيضا أصأثر هذه اللوثة كان محمد قطب في كتابه في في في عدة كتب لو منها على جهلت القرن العشرين. ومنها أيضا كتاب كتاب مصنف في في يعني في ذم الارجاء ويقصد بدم الإرجاء هنا ذم السلف ان يتهم السلف ومن صار على طريقيه في زماننا بانهم كلهم مرجئه لأنهم لا يوافقون منهجه الخارجي القطبي الذي استقاه من أخيه سيد قطب اه وعند كل من لم إيش. كل من لم يقل بمقولة سيد قطب وبما قاله هو من تكفير المجتمعات ومن تكفير الحكام بدون تفصيل مرجع فهذا الذي يعني جعل هؤلاء الحدادية يتخفون في لباس جديد لإعلاء والإحياء نعرة القطبية باللباس جديد فهذا سماهم شيخونا الحدادية القطبية فهم حدادية ولكنهم في الأصل قطبيون تكفريون وين الدعو أنهم سلفيون ولكن أنا أعجب من من من واحد من أجرائهم وأجرائهم في مصر وإن كان يعني ليس له ذكر فقد محق الله ذكره ولم يكن له ذكر من قبل إنما ظاهر كذا ومنحوق والذي هذا الذي يسمى بعمات فرات لما صرح بتكفير الشيخ ربيه مؤخرا فهو أظهر حقيقة, حقيقة منهجه وهذا الذي يدند حوله الحددية الألف السعودية نحو الغامدي هذا أبي عاصم وعبد الحميد الجوهني ومن كان معهما من منتديات الآفاق وهي آفاق للشر ومن منتدات الحجوري ها أنهم يحبون حول التكفير الشخرابية، وعمات فرش كان أجراء كان أجراءهم تصرحة بتكفير الشيخ صرحة بت بتكفير الشخرابية وبتكفير طلبته الذين يقولون هذا القول، ها، فهذا هو مآل مناج الحد الذي ي يقولون إليه إلى المناش القطب التكفيري، فهم في في الحقيقة قطب ين الخوارج، ها، هذا. هذا هو باختصار حقيقة منهج الحدادية فاحذروا من هذا الأمر لأن الشيطان يلبس على البعض عن طريق هذه المسألة حتى يوقعه في بدعة في التكفير مرة أخرى فنعوذ بالله من هذه البدعة ومن أهلها ونسأل المثبتة على منهج السلف وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم